وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَفِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفوا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 ما يأكلون في بطونهم نارا وس يصلو سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن النساء قصنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فله النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد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 فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد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 يا رسول الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوههن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تباوا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما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 وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآلاء وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما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 إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج فَكَانَ زَوْجُرَ وَأَتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنطَرًا فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا آتَاهُ زَوْجُهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا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 وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربا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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَهُ أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة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 بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان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 يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.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 وَالَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِرُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل قربا واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجانب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم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 إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتم لدنه أجراً عظيماً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 تَيَمَمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَيَمَمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسَحُوا بِيُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوٌّ غَفُورًا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 وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع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 وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا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 فَقَدْ أَتَيْنَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا هُمُ الْكَنْعَوِيمَ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَأَبْجَهَنَّ مَسَعِيرًا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 إِنَّ اللَّهَ لَعِيمَا يُعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً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 أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعرض وقل لهم في أفوسهم قولاً بلغ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا كفاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لا وجد الله تواب الرحيم فلا وربك لا يؤمنون ح. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما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 ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبي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 يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فان في رثبات اوي في جميع وان منكم لمن ليبطئ ان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 ومالكُم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية أهلها وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَذُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَذُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ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 وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عَيْدِكَ قُلْ كُلُّمِنْ عَيْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا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 وقيت وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو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 فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 119. والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 110. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن مهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله.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 ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبين واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فالتقم طائفه منهم معك والياخذوا اسلحتهم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 إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعْهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَا أَنْتُمْ هَا أُولَئِ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 ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمم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 جواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك بتغاؤة مرضى الله، فسوف نخده أجرا عظيما.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 دعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآبرا لهم فليبتكن آذان الانعام فليبتكن اذان الانعام ولا امرا لهم فليغيرن خلق الله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 من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض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 وَنَهَنَّمَا كُتِبَ لَهُمَّ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وما تفعلون من خير فإن الله كان به علما وإن امرأة خافت من بع لها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا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 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة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 وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين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 كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما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 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَٰهَ أُلاهَا من يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من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 ويريدون أن يفذقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ وقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب سجدا وقلنا لهم دخل الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدو في السبت وأخذنا منهم ميثاق غليظا فبما نقضهم ميفاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف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 مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ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 والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنأتيهم أجرا عظيما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 وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق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 لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ول الملائكة المقربون، وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً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 قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا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 فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين